الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد وفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده قال ابن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ثاني عطيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يد وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البيت الآيات من سورة الحج الآية الثامنة إلى الآية رقم اتناشا نقف بحول الله وقوته مع حكامه هذه الآيات المحكمه من سوره الحج ونفصل فيها تفصيلا وافيا على ضوء كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو القضيه في فقه هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى يتكلم في هذا القران عن الناس في باب التعميم وفي باب التخصيص وهذا ما يقرره القران هذه مساله لا بد ان تقرر ابتداء ان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يتكلم عن اصناف الناس بقوله ومن الناس ومن الناس ومن الناس على وجه التعميم واحيانا يتحدث على وجه التخصيص في شان اناس باعيانهم كقوله تعالى ان فرعون وهامانه وجنودهما كانوا خاطئين وكقوله تعالى عن قارون فخسفنا به الأرض وعلى هذا أنت تقرأ القرآن تجد أسماء شخصيات وهذا الكلام يرد شبهة يدندن حول بعض الجهلاء ومن المرجفين الذين في قلوبهم مرض فلما تكلم عن قارون الافعال انماك ولما نتكلم نحن عن الناس بعض الجهلاء وبعض المتعالمين يابون الكلام عن الناس ويقول لك يا اخي انت مالك مع الناس ما تخلي الخلق للخالق مع انه الخالق هو الذي تكلم عنه انا جبت لك كلام الخالق ذاته بس انت كلام القالب ما غيرك انت شغال ايه بالمديح وبالقصايد وبتسمع في كلام لا قيمه له لكن الخالق جل جلاله في كتابه الكريم يتكلم عن الناس وعن افعال الناس ويقسم الناس الى انواع مختلفه عشان كده بيبقى واحد جاهل لما يتكلم عن الناس وهو مجرم تلقاو يدخل في الاهله التي ناقش الله فيها الكلام وعن هؤلاء الناس فيقول لك يا مولانا انتم مذبولين هذا قال والرسول قال لا يكونوا مع الناس وطيب ده ما الله قال والرسول قال ذات بس انتباه فهم الحاصل فيبقى الآية دي آيات, آيات مفتوحة ولما يتكلم عن أسماء شخصيات ذلك لأن الإسلام و لأن القرآن يبيح للدعية وللأمر بالمعروف و للناهي عن المنكر أن يتكلم عن الناس و عن أفعال الناس وهذا دين الإسلام ده دين الإسلام ده القرآن لكن أغلب التى الناس بتعاملهم مع القرآن في ناس بيشربوه ميحايا طبعا ده ما اعرف اي حاجه والله صادق القران ده الا الطب اللي تعرف وجع في البطن يمكن ده دجل صوفي ولا اخلاق يمللك ميحايا يا كتب لي قران ولا غير قران سجاوله لكن ممكن اسمع لك ساعه ونص مدعه للقران هيو سجم رماد وكده الى اخدوك اسمع لك اسمع لك وامل لك كده ما هي قران ما بيقرا وفي بعض بعض الناس يقرون قران ولا يبقونه يعني اركنا الاستدلال بالقران الكريم ما يعرف ان هذا القران له فقه في شريعه الاسلام وانه ومن الناس ومن الناس في في احكام تتقرر على فقه هذه الايه تفيد ان الداعيه يتكلم عن الناس يبقى هذه مساله وقفنا عندها ابتداءا وهو اد بيقول ما يتكلم في الناس ان قبل الناس هاي اوقش في الايات دي دي ايات بتدخل اي واحد الطبق عليه هو الحكم ممكن تخش وفي النهايه نذيق يوم القيامه عذاب الحريق بس تتعلق شويه او حاول امرك اذا لقيت اذا قرات هي تتكلم في مقام الذم وانت تكره القران حاول حاول بقدر المستطاع الا تكون من هؤلاء الناس يعني ما تقرا ساي وتشيل الفاتحه وما فايد حاجه لما تقراوا بهالناس وتبالك يمكن تكون يا جماعه دول ولا انت بقى من الناس اذا بان لك ممكن تكون معهم اذا معاهم حاول تخرج حاول تخرج فهمت اذا ما معاهم اشكر الله عز وجل شوف لك ناس غيرهم عشان تبقى تخوش مع الناس الذين مدحهم الله كقوله تعرف لباب الملك ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد دي ايه ومن الناس ندرت في صحابه معين مدح الله عز وجل في حادثه الهجره هو صهيب لكن لا تبقى عامه لكل من اراد ان اراد ان ان يدخل في الايه في مقام طاعه الله سبحانه وتعالى هو كلامي ولذلك تكلم عن الناس وضن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصى ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وأن أذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدات وأن الله ليس بظلاب للعبيب الكلام عن الجدل لا يتكلم عن الجدل وما معنى الجدل وأحكام الجدل على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أول حكم في حديثنا عن هذه الآية واما الناس ما يجادل بالله كلمه الجدل في معناها تعني الخصومه والخصومه منتهاها الجدل كما قال ال لسان مسهل العرب معذور هو شده الخصومه والخصومه منتهاها اما ان تقتله واما ان يقتلك اذا خصمت مع واحد إذا حدثت خصومه بينك وبين زيد او عمرو فإما ان تكون هذه الخصومه عباره عن كلام ان تسيء اليه وان يسيء اليك الى اخر او قد يرتقي الامر في الخصومه الى ان تقاتله وان يقاتلك وهذا يثبت قضيه الخصومه في الدين في الشريعه الاسلاميه الخصومه في الدين موجوده الدين ده مبني على الخصومه ولذلك تسمى هذا القران من اسماؤه الفرقان وسمى انا باعسلم عمر بالفاروق للتفريق بين الحق والباطل فالدين في خصومه دين الاسلام مبني على الخصومه انه هنالك اعداء لله حاربوا الله ورسوله بمخالفتهم لكتاب الله بمخالفتهم للسنه عليه الصلاه والسلام فانت مكلف ان تخاصم هؤلاء الناس نضبط و لذلك كانت الخصومه في شكليه انت ال الذي تخاصم يعني ابدايا والمسلم هو مكلف ان يقاصم كل من كان خصيما لله اي ذول اي شخصيه خاصمت الله عز وجل بفعلها بقولها فانت مكلف ان تخاصم هذه الشخصيه ما يقول لك والله يقول لي والله يا اخي انا ما عندي معاه شغل ما اخذ حقي ولا اي شيء بس اللي ياكل حقك وروق الحق الله يقول لك مخير الله فيهم لا دول مخير الله فيهم اي لكن انت هو انت عبد الله سبحانه وتعالى مكلف ان تخاصمهم ومكلف بما بالخصومه ان تدعم ان ان ان تخاصمه بالقران والسنه وان تنقذه مما خالف فيه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في او عشان كده صار الجدل عباده وتعبدوا بها لعزه جن ودي وظيفة الدعاه انه الداعي لما يخاصم ناس ولما يجادل الناس هو بينطلق من قوله تعالى في خطاب الله عز وجل لنبينا بيعسلم في اخر سوره النحل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمبتدئين ولا هي واضحه في موضع الاستدلال انه عز وجل قال له عليه وسلم وجادلهم وجادلهم وجادلهم يعني خاصمهم انت قال يجادلهم يعني خصمهم تخاصمهم بالكلام الخصومه زي ما قلت لك احيانا بتكون شنو عباره عن كلام بتخاصم واحد احيانا بتكون الخصومه ضمنيه لغايه ان ان تقاصمه بالكلام تسمع منه وتسمع منك وترد ليه إلى هذا فيبقى المسلم يتعبد لله عز وجل و هذا واجب الدعاة يا الله سبحانه وتعالى واجب الدعاة أنه يجادل أهل الباطل تمنى للدعوة خاصة مش يا داعي يكون لا يسوى علي وضع وما يتكلم في المخالفين في دعاة يتبره وذا تضيع الدين ذاته التربية على غير هذه القرآن والسنة إن داعي ما يتكلم إلا في المتفق عليه وفتكت لحكمها وذي تربية سيئة بتاعة حسن البنى المصري في البوايف المنحرفة التي تعج بها الساحة الآن هي تربية حسن البنى المصري التي لغت أو ألغت منهج القصومة مع الذين ينبغي أن يخاصمون وأن يجادلون فقال حسن البنى والله إسرائيل فكرة سيئة تربية سيئة قل ايوا على الاخوان في الياء بعضنا بعضا في مختلفنا فيه ونعمل مع بعض فيما اتفقنا عليه يعني انت كاه مسلم تربيتك حسان ولا اخو مسلم يعني انك ما عندك قضيه مع صوفي ما عندك قضيه مع شيعي ما عندك قضيه مع مع مع مع, مع, مع مرجئ ما عندك قضيه مع قدر اي دول منحرف ما عندك معه مشكلة انت فاهم كلامي ما تتكلم معه تقول له يتغل طالب بس تشوف الممكن تتفق تتفق معك شنو قل لها السنة تعملوا سواء لكن الغلب ايه خاليه قل ليه قل لك عشان نعيش بسلامه عشان نكون في محبة قل لها تربية سيئة جدا انت فاهم كلامي فالجدل عبادة يتعبد بها الدعاة يا الله سبحانه وتعالى في, في مقارنة اهل الزيق والضلال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن والتي احسن يعني القران كما جاء في الطبري في تفسير الايه والعبر الجميله التي جاءت في الوحي في تفسير الطبري بالتي احسن تجادل والنبي صلى الله عليه وسلم جادل الكفار بالتي احسن فاهم ده واحيانا لم يجادلهم بالتي هي احسن فهمت وما في يعني امر بين الايتين لان الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى في سوره العنكبوت قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم في استثناء ففي احكام الجدل وفي التوفيق بين الايتين بعض من الناس احيانا بيجادلوا بالتي احسن متفاهم كلامي يعني دول زي ما هلا قال اللي بيتهتم بالكلام تقول له الله قال غلطان عنده عنده كذا عنده منهج منحرف باللي احسن الله قال رسول الله في نوع ظالم ده ما بيجادل بتحسن في واحد ممكن تجادله نعم عشان هيك تبقى الايه عامه لا تبقى عامه كما قال ابن تيميه هي ليست خاصه يعني بالكتاب بها عامه مع كل يعني ظالم سواء كان في امتي النبي او كان في الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين يظلمون فاحيانا تجادل لك واحد ها بيقوم يديك بنيه ولا بايه انت تجادل كل الله قال والرسول قال احيانا ييجك تجادله مرات دول منحرف ما هو في واحدين من اهل الذوق وضلع في صف ممكن نقعد معاهم احنا نجادلوا ليه بكره الله قال والرسول قال اكيد ويجيب ايه ويجيب شوفها ترد في نوع ظالم من اهل الزيق والطلال كان يكون من اهل الكتاب او غيره تتكلم معاه لما يبلس يبوم يقول لك يا اخي السوق والله انا ابوم اديك بني هسه وممكن اما قمت علاو اديك لها يعني يدين انت انقشطك شنو تقول له صوت نيني علاه جات لك كلمه موجهي ابا له منوم اذا جاء جنبك جرجه تديه طقه طوال ما لا ذلك ما هو بالنهي ظالم ما ذلك اللي يحسن من زادع اذا راد التي هي احسن وذكر حجه يرد عليه بالحجه لكن دول انت الجادل جاي قاعدين كده مراكز الكيل وجاي تقول له هكد علني ولا شيلك ذات بتسكون تفرجي راسه هو طالب وذلك الذي احسن مبني على الذي يقبل الكلام الذي يقبل الكلام ويذكر ال اللي ما عنده وإن كان باطلاً يرد عليه بالحق وجادلهم باللتفى عشان كده بتلقى في الشريعة الإطلاعية أو ناقشوا الحديث في مقام الجدل وبالناس من يجادل في الله بغير علم وداء يتكلم النص القرآني عن الذين يجادلون بالباطل وداء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يتكلم عنهم من هم الذين يجادلون بالباطل وما هو الباطل الذي يجادلون من اجله على حسب ما تكلمت النصوص القرانيه فا الايه دي الله عندهم ان كان نزلت بالمشركين افضل الايه دي عند ثوب نزول ولكن العلماء قالوا القران ليس به بخصوص السبب وانما باموم اللفظ يعني لو في ايه نزلت في مشرك ممكن تنطبق عليك انت ذاتك ما تقول لي لكن انا ميهو تعال انت ميهو زمان هسه بقيت ياهو بنسال عاديك نسال عشان في بعض من ال... الذين يضلوا فائهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم بسرعه بيروجوا يشاعقوا لك الجماعه دي اللي هو نحن بينزلوا فينا ايات المشركين بينزلوها فينا طب جماعه واكيد يا عملاء جماعه طاله منين الله من المتصوفه ولا من جماعه الاخوان المسلمين ولا غيرهم. الناس اللي تولوا غيره الناس تقول له ابعد عنه على غير هدى فتقول لك انتوا بتنزلوا فينا ايات المشركين احنا قاعدين ننزل ايات جديده ولايات نزل الله ها نحن بنستدل مش بننزلها فيك هي نزلت زمان ولا يقول نحن ما عندنا بنستدل بالايات التي نزلت في المشركين لان على زيد أو عمر وإن لم يكن من أصحاب الآية في, في, في سبب رزولها لكن أعشى كذا الألف أن يفسرون قالوا القرآن ليس بخصوص السبب إنه عموم اللفظ وبالتالي أخذ هذا المثال الآية بتاعت سورة المسد طبعا بالإجماع نزلت فيها بلاب وقالوا ما يعلم وقالوا الله ذكره باسمه في كتابه الكريم كبت يدها بلاب وتب ده مش يعلم؟ ليس أن نذهب لها الآية الآية دي خلاص يعني حكمها انتهى ولماذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لاب وتب انت قائل عشان اسم أبو لاب ها؟ عشان اسم أبو لاب لا لا لأنه فعل فعلا ومن فعل الفعل يدخل في حكم الآية إلا أن يمن الله عليه لتوها لكن تبقى الآية هي دليل في موضع إنزالي لا لا الايه على فعلي واظن بيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزل سوره الرساله وسوره المدثر على النبي صلى الله عليه وسلم دي اول سوره بتاعه الرساله او اول سوره العلق لكن سوره الرساله التي تثبت رسالته صعب انه بيتسلم على على جبل الصفا صعد على جبل الصبا ونادق في قريش فيتصبعه وقال لهم اشهدوا بأني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلعه عم صوال يا أخوة أبوه لكي تعرف ما في محسو فيه محسوبية أو ما واحد يقول لك أنا جدي الشيخ أبتكة عمي يا أخوة أبوه أيوه وذا ما عمل رسول الله أبوه أبوه أنت أستابر له له أبتكة, أبتكة ذاته مجرم كبير أنت أستابر له له له هذا ده قال قال لي انا بسكلم تقبل لك يا محمد سائر اليوم قال لهذا جماعه انا تب عندك تب عليك خسرت فنزلت الايه تبت يدا ابله و الى اخره فالان لو في واحد قال تب على الرسول بننزلها فيه ولا بننزلها فيهم بننزلها في بقول انا ما بقولها ما أبو لهب إبتاله لكن برضو بتنزل فيك الآية دي لأنه أبو لهب ما نزلت فيه إلا لأنه قال لنبيه السلام سب عليك فنزلت الآية وورده الله النار لأنه يعني سبى النبي صلى الله عليه وسلم فمن سبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما قال أبو لهب فهو من أصحاب الآية أنت فهم كلامي فقصة ماذا نزل فينا آيات المشركين الكلام اللي يقولوا الصوفية دين يساندهم على ذلك يا أخوان المسلمين المعلومة دي غلق انكتفى بأنه القرآن ده ما, ما قرآن المطلول بتاعه, بتاعه ده قرآن إلى يوم الدين إلى يوم الدين القرآن بيحكم على الناس تفهم كلامي؟ فإذا عرضنا ذلك فنرجع لي وَمِنَ النَّاتِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِخَيْرِهِ مَعَا الكفار طبعا أصلا ولا ايه وينجدت مشركي مكه لكن كل من يجادل في الله والعلماء قالوا في التفسير يجادلوا في الله عباده توحيد الله واضطر جرح بين الرسل واقوامهم كان في التوحيد يعني الرسل مع اقوامهم مشكلتهم كان شنو؟ كان مشكله التعارض قال القران الرسل كلهم من نوح الى نبينا محمد المشكله بتاعتهم مع اقوامهم شنو؟ كان يشكلو في ارض يعني نبعت لهم لما بعت عليهم في مكه ده قال لهم انا مكدي خلوا علي نصي ونص ليكم كان دي مشكلتهم عام دي كانوا كنتوا معاهم لا هل كان بيناتكم صين اختلفوا في قروش لا الخصوم بينه في الله الجدل بيكون في الله دايما مع الدعاء الى الى منهج الاسلام على مرض جو باب بيكون في الله وما بيكون في جدل في صلاه والله صح لأن يمكن لكالذن تحدث stumbled upon the Islamic لكنهم يقولون إنهم يؤثون ذلك لاتصلوني ما ي="# Vivi قالوا نcribing السلام ليست هر إنه جذال في الصيام الآن حتى في بين أمة الإسلام الجدل كله حتى يكتون su يا القدấy دم يقولون لك awake hom Google. Cousin aqui. full hit naaella Then who is Asian. They have no son or Support. Dism.ورا Uday Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali. ثم جوابины لا Rosenhan their son. He is a child. Cuando King sounds with them, Jesus will come. He is a son of a gengan. What is he is a child. He is a son of a son of a son of a son, didn't have a son. يكون جام و يتضرب أظمر بعد شوية لأشياء المعلقات أفات ولا كتم في نفسي و صنط بعد مش ولك دا دا منه دا دا ما عارب نبنو أنت أنت جيت كيف ذاتك ما عاربت الحاصل أو ما أنت فاهم كلامين فإيه تفهم الحاصل وبأن ناتي ما يجادل في الله في توحيد الله و طبعا الكفار ذي ما أضل الله عز وجل يتكلم إنه بجادلوا بالباطل عندهم من يعوينهم على ذلك وإن قرأت الآية السادسة والخمسين إذا قرأتها من سورة الكافر يحدثك الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الناس منهم هم الكفار هم مشركون على مرد جهوري والأزمان ومن الناس ما يجادل فلاه بغير عم قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليصعموا به الحق واتخذوا آياتي وما أندروا وزعى شوف الآية نزد في الكفار الزمان وأنا هكلمك عن الجدل بتاعهم اللي ورد في القرآن وحنجي برضو للجدل بتاع الجماعة التانين الذين سلكوا نفس المنهج بأساليب أخرى لكن الله عند وجل قال ويجادل الذين كفر كفار قريش يادل النبع سلم بذكر لك الجدل بتاعهم بنص القرآن الكريم غرضهم من ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحظوا به الحق في واحد ويجادل الذين كفروا بالباطل دايروا وجه يفطر الحق بجدل باطل سعيد بكلام وفي ناس كثار جدا اه بيصلوا لهذه الغايه لكن بيمشي جهنم ممكن واحد يغلبك بالباطل والله زعي ممكن واحد انت تكون صاحب حق صاحب حق وواحد يغلبك بالباطل لسانه سليط يجيب لك شوبحات حياله ينبغي وهكذا ولو عملنا كده وبالتالي اذا اتفقنا والله زعي يحيرك بالباطل لما تشككك في دينك ذاته والله صحيح فيبقى الله قال الغرض من هؤلاء المجادلين من الكفار والمشركين وكان لازم تكون انت على درايه تستطيع ان تفطي اي حجه لمشرك ونعلم ان الله قد ايده الله بذلك بالقران كما قال تعالى ولا ياتونك بمثل الا دينك بالحق واحسن تفسيرا فجادل في التوحيد بالباطل عشان يشيلوا الشرك فخذ شيئا من جدلهم وبعدين الذي يؤيدهم على باطلهم هذا كما قال تعالى في سوره الانعام في الايه ال21 بعد المئه ها وان الشياطين لا ييحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتمهم انكم لمشركون متفاهمين الايه في سوره الانعام الله قال وان الشياطين ها وان الشياطين لا يوحى الى اوليائهم وشياطين دي بالتفسير قيل انه شياطين رؤوس بتعد جن وانسه كل من تبرد ممكن يدخل في كلمه شيطان كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض تصرف القول ورؤ ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعت موهم انكم كنتم لمشركون ولذلك اورد ابنه كثير وغيره انه في واحد قال ابن عباس قال له يا ابن عباس ان رجلا يزعم انه يوحى اليه ابن عباس قال نعم حتى قال الراوي حتى يعني فرقت من ذلك الزور كان بيسمع الراوي الخبر لما في واحد سال ابن عباس في مجلس قال له يا ابن عباس اودا اوريك انه الناس اللي مستعجل وقبل يطبعوا نهايه الكلام ياخذ لنا قطه كده الواحد قال ابن عباد قال له ابن عباد فيه واحد اسمه المختار دد عن نبوة قال له زعم يدعم انه قد روحي اليه ومعروف ما في وحي بعد رسالة النبا سلم فانت قال ابن عباد قال له نعم بقل ما خاب الجائد قال فقال ابن عباد ان الوحي وحيان وحي من الله وهو القرآن وحي من الشيطان ثم تلا قوله تعالى ان الشياطين لي يوحون الى اولياهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم شروم لا مشركون فالشياطين بتوسوس لبعض ائمتي الزيق والضلال من علماء السوء والله يسعد ولا جاي لهم علماء السوء الذين سلكوا منهج الاوائل في ضرب الامثال اللي لفاظي ماجابي بنه والسلام من امور تتعلق بقضيه العقيده شوف ال أنت كمسلم قضية البعث بعد الموت أنت عندك أمر مفروغ منه ولا بيه لأنه في أركان الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خير وشلو وباليوم الآخر وفي قيامه ولا بيه في قيام أن تؤمن بذلك والنبع السلام دعا إلى ذلك ويل للمقففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنوهم أو يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين القضيه دي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ان في قيامه الكفار اختلفوا معاه في الحته دي طبعا قالوا لها لا ما في قيامه ما يا بابا قيامه كده يا محمد كمان جت لنا دين جديد ها ابواتنا كلهم ماتوا ونحن اخذنا منهم عقيده انه ما بعث ديقيامه ها عيدتنا وكنا عظام تعالق رجعوا بعدين يا محمد تعال نموت نرجع عضم كانت تقول في قيامه طبعا ده بينقض التوحيد وواحد منهم يعني مجرم كبير اسمه غنمد خلف كمان جاي جادل بالباطل وذا وذا يجيب له دليل يحارب بيه ولا الحق يحارب له قضيه البث بعد الموت جه له عضم والله صاحي جاء له عظم قديم مشرك وهنا قالوا جاء الذين كفروا بالباطل لنحضوا به الحق وجاء له العظم فقال يا محمد هل تدعم هل تدعم ان ربك يحيي هذا العظم مره ثانيه فلتكده قال له محمد هل تدعمه ربك قال لك قم كذبوا هل تدعم ان ربك يحيي هذا العظم ها بعد ان يكون هكذا يكون تراب حكايتي قال له حكايه كده اجي فيها اغلط شويه ده اخر ما عنده المشرف كان يلعبهم وجاي جاي يثري الحق بتاع البث وربنا مع انه الدليل على بطلان قولي في لعبهم ذاته الدليل على انه جاهل وبليد ومشرك فالعقد الجواب في العقد ذاته فقال عز وجل قال في سوره ياسين وضرب لنا مثلا ذا الكافر ونسي خلقا نسي العظم بذاته خلقه بذاته ولا ما هو نسي الذي خلق العظم انكر ان ان ان يبعث الله هذا العظم مره ثانيه ونسي ان الذي اوجده هو قادر على على احيائه مره اخرى ده منطق بتعقل ولا ما هو اذا نسي العظم وضرب لنا ما لو نسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم الله قال له كل احياء الذي انشاه ولا ما انتهى شغله كل كل فيها الذي انشاه اول مره وهو بكل خلق عليهم والنبي عليه السلام قال له بل يبعثه ويبعثك ويصلك الان قال لي اقول لك قولا استجاني وحي من عند الله الله العظم نبي بعثه بعدين بعدين انت بجد قال له الله بارك انت برضه هتموت مشرك والله هيبعثك يوديك جان انت هذا الشغاله فتبقى ده كان الغرض منه في باب الجدل وبين الناس بان يجادلوا فلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب نير اكو للتشكيك في القران وهذا دعم دعم العلمانين هم المشركين الذين الان ينتسبون للاسلام الظاهر وهم كفره في باطن الامر او يحربون الاسلام بجهل فتبقى مرات واحد يجادله كالحجه هو ليس ويريد ان يطرح حجتك التي تعتمد عليها معروف في الشريعه الاسلاميه ان الاسلام الاسلام حرم اكل الميتة قال تعالى انما حرم عليكم البيتا والدم ولحم الخنزير وماه يذبح لغير الله مش الشريعه واضحه ما تاكلوا الميتة في المدينه اليهودي جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال وجاد الذين كفروا بالباطل بيصحبوا فيه الحق جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد هكذا امم ان ربك بتحرم الميته قال له انت قلت صحيح سمعت ان قالوا الميته دي ما بيأكلوها زعمته انه ربك قال كده لا لا مش كده الله غير كده قال له اوليس قد قتل الله هذه الميته سؤال كان انا ما قال له بجد بالوقت قال له يا محمد الميتة دي سؤال الكتلة امم طبعا الميتة الادول بيموت بكتله منهم مو يبقى كتلوا الله لا توفقوا قال له هي الميتة دي خطر خلاص اتلهانا أن ناكل بما قتل الله وان ناكل ما قتل ايدينا اذا انت موحد كده دينك ده ما هو توه ايه مين ودي كتله الله جات ودي بتكون احلى من الكتلان هنا اذا الكلام ده كلام راكب عدل ده طبعا شغل جدال بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل يخذوا بالحق واتخذوا اياتي وعذره ولو فلان جت تتحدث عن هؤلاء الناس واتى واحد يقال له شدني لما نزلت الايه واحد مصارع دخل لك في التفسير قام لقتلك يعني يعني جيل جلد بتاع بهيمة بيقف فيه كده ذو العشدين ده عشرين نفر ما بجروا من من الجلد باته الكرآن بيقف فيه كده بس لهم صار كبير اسمه ذو العشدين فبقف في الجلد كده شدة ما قوي تجر الجلد ده عشرين نفر ها تلاتين نفر ما يملكون جلد نزلت الآية وقعنا في مكة نزلت الآية في سؤال وجهه اللي بعث لي عن عدد خزنه جهنم خذنا تجاهله سؤال ورد عن عدد خزنه جهنم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان الذين سالوا من اهل الكتاب فين ده وبعضهم كان من اهل الكتاب وجهوا السؤال اللي بعث لي عن عدد خزنه جهنم قالوا جهنم دي انت قلت عليها ملائكه غلاظ هي الملائكه كم الحرسين جهنم الملائكة ربنا سبحانه وتعالى كان في الكتب السماوية السابقة بيّن إنه الحرس النار تزعطاشر كما قال تعالى عليها تسعة عشر الزردة سمع القصة بتاعت إنه النار حرس النار تزعطاشر هدول فتوة كبير جدل جماعة بمكة قال لهم إن محمد يزعب أن الذين يقومون بحراسة جهنم تسعة عشر قال لهم قال تزعطاشر يا قوم يا قوم انا اكفيكم 10 الا تقدرون على اتجاه لا اضل الناس انا براي بده لك منهم 10 انت ش بتقدر تغتزا لا ش اكيد ابقى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا قنته الذين كفروا بالذين اوتوا الكتاب وزاد الذين امنوا ايمانهم ضمن افصد انواع القياس انهم قاسوا قاسوا الدنيا على الاخره فهمت وتخيل انه جمع انه ملك واحد بكتل الناس دي كانت قلت 10 وملك واحد استقبض الارواح بتاع الناس دي كلها الرئيس نائب الرئيس والعتال وكل الجماعه كبتعين الامر كل الجماعه ككل الخلق بيكبروا ملك واحد تقدر تقدر صندوق عشرة منهم موكله قال يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون انت فاهم كلامي فده كان يعني واحد كده لما نزلت الايه في الكلام عن شجره الزقوم الله قال ان نشئه الزقوم فام الامتين والله عز وجل قال انها شجره تخرج في اصل الجحيم في نض جهنم ياكل منها الكفار وهي مره كما كما ذكر قال يغلي في البطون كغلي الحديد فجاء بعض المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا محمد اتذا مو امننا ناكل من شجره الزقوم بتخوفنا بقى طبعا يمكن انكروا الكلام ده جدل بالباطل متى نحن بناكل منها في جهنم هاي وجه له سؤال ثاني قال يا محمد الا تعلم ان النار تاكل الحطب فهنا فكيف لا تاكل النار تلك الشجر غاولوا كده فاقوموا مجادلوا بالباطل وديل طبعا قالوا قالوا الدنيا شو قاص الدنيا على الاخره قالوا احنا بنعرف انه النار بتاكل حطب وبكلامك ده كلام باطل لانه لو اصلا في بحر نخوف في جهنم والشجره دي الله قال بتاخذ في اصل الجحيم فلو كان قيام القيامه كان النار اكلتها اذا انت ما بتقيس الدنيا على الاخر ده كله جدل حتى ان بعض الملاحدة اتوا الى بحنيفاه والله صعب يا جماعه ايه ماضي ما بحنيفاه من الملاحدة أرادوا أن يشككوا يعني أن يضربوا الإسلام من الداخل وأحيانا صاحب المنكر يجازلك بحجتك ويحاول أن يقتل حجتك فجاء الملاحدة بعض الملاحدة بحنيفة وقالوا وقالوا له يا أبا حنيفة يا أبا حنيفة أتزعبون أتزعبون أن أن الكفار في النار نعم هتزعمون ان ابليس يدخل النار ابو حنيفه قال لهم نعم القران فين قال كده ها قالوا هتزعمون ان ابليس مخلوق من نار ابو حنيفه قال لا ده كله في قالوا فكيف تاكل النار النار كلام لو مارك واحده واجي الكلام بتاعهم ده دا. وطبعا الله عز وجل قال والجن خلقناه من قبل منهاشره من نار السموم والله قال الجن اللي هو ان ابليس كان من الجن ففسخ الامر ربي وتوعد الله عز وجل الشيطان بالخلود في النار فقوله ده الكلام ده ما منطقي يا ولد الكلام ده ما منطقي كده خلني بالمنطق كده المنطق بتاعك انت ابو السافل منطق بتاع شنو الايمان ده انت بتوهم بحاجه فين يا المطافر انت لا تعرف الا شيء ما تقدر تفصل الى حقيقتها اسمه الايمان معناه التصديق فاراد ابو حنيفه ان يرد عليه وقال لك رد عليهم يسول الرباط فقال له احد تلاميذه دعني ارد عليه يا امام واحد من التلاميذ مع ابو حنيفه قال له يا امام خليني وانا برد على المجرم ده اديني ده قال له رد عليهم قال له اقرا كتاب الله انت شايف يا ملحد قريت كلام الله وتفسير بالقران بتاعنا ده قال ايه اقرات قال له قوله تعالى خلقنا الانسان من من من من سلاله من طين قال لا دريت احنا قلنا حجر وقشص قال قشص الدول لما نحيره قال لا هذا ثاني الجواب قال لا هذا الجواب لقد ضربتك بالطين ها خل... وانت انسان خلقت من طين فكيف اثر الطين في الطين انتهى انتهى الكلام فاذا ويجادر الذين كفروا بالباطل و بالحق و اتخذوا اياتي و ما انجلوا هجرة ناتي لمواصلة الحديث اقول قولي هذا واستقر الله لي ولكم فاستقرون كل زمي و رفا و رفا و رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والموصلين وعلى أهل وصحاب أجمعين ومن سلك لا جاءوا واستنى بسنة أمدي وبعد ونحن نناقش الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كدهوين يبقى الجدل من قديم الزمان إلى هذه اللحظة أن أناسا يجادلون عن أناس وهذه مشكلة كبيرة وهذه أن نحن البلاغون في الساحة في ناس بيجادلوا عن شروع عن الناس يعني بداموا عن الناس وده جدل يعني ما بيانتهي كل كله لأنه أصل الجدل مع الرسل كان بيدور في شخصيات في جماعة أبجاد وعن شخصيات الشخصيات دي غايبة قد تكون الشخصيات دي ميتة وقد تكون هي موجودة لكن غايبة والشخصيات دي ذات الأوجات بتتكشف من رأي العام لكن بداموا عنا الناس الأدباع مدل بنتغي ونحن في الساحر مع ناصره الاخوان المسلمين حسن البنا ما الزمان ولاوامك لكنه خلف كتبا ولم يئه خلف كتبا تذل على على بطال منهجنا نحن نناقش نو ننتقد كلام البنا بيتكلم عن الصوفيه عن التكه وبسروال وبجرقاب والى اخره خالص بيتكلم عنهم وده اللي خلفولنا باطل خلفولنا تراث باطل اترمى الكتابه كلها لما يتكلم عنهم ان الطلاق ما البرهي الراجل اتكلم والكتب بتاعته بقى الظالم مش كده ان احنا في حياته بنتكلم وكتبنا دي وصلت له ولا اشي بقى ده وصلت له, له. وسك ساخطه قال ده مسخيط مسخيط بلا عين تابع درجينا لكن تسهرونا في الساعه بتاعتنا الكسره والله صحيح انطلاق واحد انا بتكلم في محاضره اتكلم على البرهي نقول ده بطلان كذا كذا الطريقه اهو ما نقول نقول لو ده البرهي ده ابو لا أجدك لا إنت البرأي لا أطبعنا أطبعنا سالوك أطبعنا أمري مبنى مبنى مبنى أنت مألم ده أنا عندنا ما يدرس بسينهم نتكلم حتى مبنى ينطلق لك واحد من الجواهر إياه أعمل لحد ذكين لك لا ترعي إلا في الماكرسك أسمع أتكر أنه الزولداء العمام الشهيد لو الشهيد تحت فيها أطبعنا أطبعنا أنت مبنى أنت كتبت لا لا أنا أتكلم عن العينة أنا أتكلم عن العين العينة وإذا كان فيه ذاته ما يقدر يخش معنا الميدان يمر من دينه فيمتى؟ لخيم بيجادل في ناس في ناس بيجادل على الجواهد والناس كان ينجوه ما ينجوه عشان كده لما ترجع ترجع لتاريخ الرسل تاريخ الدعوة كن في سورة العراف لقد ما جاءنا بيعدنا من نفس الشهل عنه فراثا لما جاء من الأم للتوحيد قالوا أجيد تنى خد بالا أجيد تنى نعبد الله وحده ها وندربك ان يعبدوا اضوانا خلاص نفيت الدين بتاع امواتنا كبروا الله وحده وندربك فاتينا بما كيدونا ان كنتم من الصابرين لو عندك صاغه جبلين قال قد توقع عليكم رجس وغضب من ربكم اتقوا جديون في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما لنا ده له بها من سلطان فانقلوا اني معكم يا افضل انت خد بالك من الايه دي هتجادلوني في اسماء, أسماء. انت جاي الجدل لسه ما احنا كان صار صلنا صفه مص صلنا تنزيما كما زي ما صار صلنا منهج ما في انا ما برودك لاي اتجاه ولا هتجادلوا بتجادلوا في اسماء اسمع ما ده ما ده بنتقتل واقوم على جدل عقي اسماء الناس بيقتلوا معانا اساله اسالي أسأل عاطي الامر بعدين خد بالك انت بقى الظول بقى يقول لك والله الظول بقى بريد كله كله مالك مالك مرتهدني انا اديتك شيك باير؟ لا حصل اتليك؟ لا مالك والله يا اخو اتكلم في البرايو صايم ديمة وابتلت الله ها ها ها. هاتوا جادلون انت في اسماء كما يتبوها انتم واباوكم ما عند الله بعمل سلطان انت مستمع اشنو؟ في القرآن في صايم ديمة ها؟ لجيدو؟ فيه؟ لا فلقيت البراهين في القران ولا بالسنن وهال دي اسمه زي عبد الرحمن بن عوف وابو خطاب لقيت اسمه وجود الجماعه ده بتاع انك ترغاو وخصن وفيرقه وفلقيت وبتد... واحد منهم في الكتاب والسنه انه ده مشود له بالجنه لا لقيته ولي مفصول عليه لا طيب انت عرفته كيف بقولك والله ابواتنا قالوها طيب اصل قضيه ده ها وانا ده مكاني ابو ضباب انا مش شغال انا ايجاد لك في واحد والزوج جك لو فيه يشوفنا يقوم يجري والله العظيم انت فاهم لو لو لقينا او الشيخ بتاعك حاسس الحي لو لقينا قاعد نتكلم انه ما عنده اي حاجه مش الشيخ بتاعك ده اي ما له حاجه مش صوفي اي يدعي الى انه بينفع الضرر وبيقلب البعشوم حمامه وكده ده كذاب كذاب ولو بيقدر يعمل علينا يقول لك لا قبل كده عمل لكن انتوا لكم يوم لا يوم كم يعني يوم يوم كم لو انت عاقل تاخد اتغيرت رسمان كما يتموا انتموا باب بان دهل بتاع بان دهل بان دهل فجدل يعني الان مثل ما كان ده جدلوا في في أس... يعني ناس كانوا بيعتقدوا بون صلاح واحد اسمه الصمود ده في تفسير كده وواحد اسمه الهباء دي الاطراف لكن العامه ما بيزول بجادلنا يعني الناس قريش جدلوا مثلا في اللات فجدل واحد لو نقول لا ده انت بتنكره ده دول صالح كان بياكل عصيده جدك كان بيأكل بالناس وكلام كثير أفرأيتم اللاته والعزة والله ذكرت اسمهم في القرآن في هنده أنه جاءهم بل فجأة ما بيزول بيجادلنا في اللات بل فجأة ما بيجادلنا في اللات بيجادلنا في اللات أيها لأنه رجل صالح كان بيأكل العصيضة لكن نحن الآن ما بيزول إذا تتلبنا في اللات تلقى ذاك ساك نقول اللات اعتقده أول من جيب زوله نقول للبراه برضو ما بنفع وما بضر الطريق فأقول لك لا لا لا لا لا, لا. دول دولي كبير دول. ينفع الضر ينفع الضر تهكير انت لو نفوه قل الرسول جاد لهم بالمثل من جاهل بمجادر اي عاطل عنده صوفي ولا عنده عاطل ولا عنده دكتور بروفيسير بنظر له نحن من جاهلتك بالقرآن ده بالنسبة للجماعة عندهم ناس باعتقدوا فيهم من المتصوفة وبيعتقدوا انه دولي وبيطير وبريك وبيطلع كناعه ثاني بعد دفنه ويرجع ثاني وبجر شي معانا يبنه كل اغير الله ده جدل والله جدل بالعقل الا 16 دقيقه لو ادى عينك ما تكون غير رايد قل اغير الله اتخذ وليا تخلي الولي كالتلج تش تعمل لك ولي ساي وتقول لي هويه وتقول هويه قل اغير الله اتخذ وليا فاتر تقول ها كلا فتاتكم من دوني قل لا كلا فتاتكم من دوني اولياء كلا فتاتكم من دوني اولياء بيمتى نكر على الاثياق العموم لانه كل واحد ما تكلف لواحد لا منكون لانفسهم نافع ولا ضرر وده ابلغ كلام القران انت في الله قالت مش ما تكفي زول ده معي وكتبه بينفع ضرها اما قال لك مش بينفع ضر رقبته رقبته ذاتها بارك الله بدليل انه ابوك الشيخ عيان وانت مشيت تستقبلكم في المطار لما جاب من المانيا ولا ما جاب له باغي لك لوقام بينفع ضر امشي شيل قرص ادعرك في المانيا ولي يجيب لك بصندوق باتينات واحد يجيب لك قاعدينه وبعد ده تلقى في ناس واجيبين له عيال ابو الشيخ لاقول مطا ابو الشيخ انجل سلامه ترى بيت كويس على الاقل عنده جاره انت ما في حاجه ودا جايبين له منين العيال زقين ده ما مشرف وما سواء الذين كبروا كما الذين يلحقوا بما لا يتقوا الا دعاء ولذا فضمن حكم ام يمصوم لا اقرا وجهك جميل انت قالوا يا واضحة كل ما اتخذتم من دوني أولياء لا أمن يكون لأنفسهم أكبر دجن أكبر شيخ بتاعك أكبر واحد عاصل باعمل كمسي نفعه لا قل ما اتخذتم من دوني أولياء لا أمن يكون لأنفسهم نفعه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلماته والنور أم جاء الله شركاء خلقه كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله الله قاله كل شيء وهو الواحد قهار مثلا الذي اتخذ من دوني لا يا أولي جمال عندهم جن ببسكة وبسرعال وصفية بس يتخذهم كمسلا العنكبوت والله صحيح اتخذ البيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فهو كان معلمهم ما عنده حاجة يا أخنو إنما سلمها لك ما عنده حاجة تبتا جاء بالتأكد عشان كذا الله عنده يتكلم وذي نختم بها الكلام والكلام طويل ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة التونية فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة الكلام ده الناس البجادة يعني شخصيات والشخصيات ذاتها اللي كانت بتتفرج على الناس الرعاع اللي بيدبلهم وهم قاعدين وشكلهم في ناس بيشكلونا في مساجد احنا بنخرج بالشرطه احيانا والله طيب لما تيجي تتذعد تمرقنا ليه نقوم عليك يا جماعه ده, ده الكلام في البريد وهابي كلام في في فساد انتوا انتوا ما انكماره فانتم جاددتم انهم في الحياه الدنيا الجماده فضلوا جات الله انهم يوم القيامه اما يكون عليهم وكذا والكلام يطول في دائره النص القراني وبان ناس ما يجادل الا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بقيه الايات اذا قدر الله ورينا ان نناقشها نناقشها في الاسبوع القادم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه